يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم إيدي وفههم الله دينهم الحق ويعلمون